يَنَنَ مِنَ النَّاسِ الحُبُّ الشَّاوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبَلِينِ وَالقَنَاطِرِ المُقَنطَرِ وَالقَنَاطِرِ المُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالخَيْلِ المُسَوَّمِ وَالخَيْلِ المُسَوَّمَةِ والأنعام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 تجري من تحتها تجري من تحتها الانهر قل انبئكم بخير من ضالكم للذين اتقوا عند ربهم وجع مطهرا ولضوان من الله يا موسيرينا بالاسهام والمستغفرينا بالاسهام شهد الله انه لا الْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ إِلَّا مَن بَعْدَمَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَاءَ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَن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 وَقون النَّ بينَ في غَرِ حَق وَقُتُون الذيين يأمونَ فيقِطِ بدَ الن فبَ بَنَاءُ أَمَالُهُمْ خَابَتْ آمالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أوتوا نصيبا كِتَابٌ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى, فريق منهم ثم يتولى فريق منهم ثم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ويب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون